يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه او زد عليه ورتل القران ترتيلا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 واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب الْمَشْرِقِ والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما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 يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم, شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتكون إن كفرتم فكيف تتكون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكره